يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ بينكم كاتب بالعليل ولا يأبى كاتب أيضا فإن كان الذي عليه الحق سفيذا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفي فَتَشِيدُوا شَاعِرِينَ تَنِيمِينَ مِرَادِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا يُلَيْن فَارْضُوا وَمَرَأْتَ أَنَّ مِن مَّن تَرَوْنَ وبيل لا يدانكما فانتهوا ولا يبشوا فَإِنَّ ثَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوا وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُرٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ والله šain inna